Allah berkata: "Kalau engkau mendapat tempat di akhirat, Allah akan menjadikannya tempat yang terlepas dari dosa manusia. يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَبْغُضُ أَحَدُهُمْ لَئِنْ عَمَرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ زيحه من العذاب ان يعم والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فان 119. من يقوم بإذن الله مصدقا الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكتبون